عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 Al-Mohemd al-Rasoolu Allah Al-Mohemd op die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 وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القول أبلغه ولك العلم أحكمه ولك السلطان أقومه ولك الجلال أعظمه الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم لك الحمد حمداً يملأ الميزان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 اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عام أو سر أو علانية أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب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 الحمد لله ملأ كل شيء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك Allah ekber, Allah ekber Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an muhammada rasoolu Allah Haya ala salate, haya ala alfalaam قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله أكبر. لا يستمو يعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله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 في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم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 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حقا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله as sum i a ll كوبورو <تصفيق> Allahu Akbar Allahu Akbar Sami'a hamida Rabbana السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله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 وَلَ نَ شاءُ لأَرَينَاكَوم فَلرَفْتَم بِسمَاهُم وَلَتَالِفًَاَّهُم فِي حْنِقَوْلِ واللهَّهُ يَعلَمُ أَعْملَكُمْ وَلَ نَبِنُ وَنَّكُمْ حََّانَ عَلَمَ الْ المُجاهدينينَ مِنكُمْ والصَّابِرينَ وَنَبِلُ وَأَخْبارََكُم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 وَإِنْ تُؤ مِنُوا وَتَتَّقُ يُؤتِكُم أُجُورَكُم وَلَا يَسْألكُمْ أَموَلَكُمْ إ يَسْأكُمهَا فَيُحْفِكُم تَبَخَلُ وَيُخْرِرج أَظَانَكُمْهَا أَتُمْ هَا أُولائِتُدعَعوونَ لِتُم فِقُ فيِي سَبلله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 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 لِيُؤْجَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلَ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِم أَبَدًا وَزُيِّنَ لَكُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُنَّا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ الله قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أليم